لآل, لآل القرآن أ ع و ذ ب ا ل ل ه من ا ل ش ي ط ا ن ا أيها ا ل ذ ي ن آمنوا اتقوا ا ل ل ه حق ق ت ا ت ل و ل ا ت م و ت ن الاسلاميه إلا وأنتم م م و و ن ع ت ص ع ف ر موسوعه النابلسي للعلوم ه ي إذ كنتم أ ع د الاسلاميه ف ن ق ل و ب ك ف أ ص ب ح ت م بنعمته إ خ و ا ن ا و ك ن ت م ع ل ى ش ف النابلسي حفرة من ا ر للعلوم ا ك ذ ل ك يبين ا ل ل ه ل ك م آ ي ا ه يدعون موسوعه النابلسي للعلوم ك الاسلاميه ن ف و و ا موسوعه م النابلسي ب ي للعلوم الاسلاميه و تبيض ج م و ج و ع ه النابلسي للعلوم ا ق ا ل ع ذ ا ب لفضيله الدكتور محمد ل ا ع ب ا ل ن و ب ل ه ي